ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على تكون لنا على اليمين قالوا بل لن تكون مخين وما كان لنا عليكم من سلطان فَشَاءَ قَائِلًا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَضَالُّونَ فَأَوَيْنَا إِلَيْكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ فَإِنَّ الظَّالِمِينَ يَوْمَئِذٍ فِي عَذَابٍ مُشْتَرِفُونَ إِنَّ كَذَلِكَ كُنَّا نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ون ا اننا لا تاركون الهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق الرسول انكم لضاعق العذاب الالي لاَ إِلَهَ إِلاَّ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ إِلاَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ هُنَالِكَ لَهُمْ رِزْقُهُمْ يَنُومُونَ فَوَاكِهٌ وَهُمْ مُكْرَمُونَ فِي جَنَّاتٍ على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من عين بيضاء الذك الشارد لا شيء انهم نبيذ مكنون فااقبل بعضهم على بعض يتساءلون